بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن اطْلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ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 اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ زَنِيكُمْ يُعَذِّبُهُ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَنْتَقِلْ لَاهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَذَجَعَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَن يَنْتَقِلْ إِلَّا حَيَكُنْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُونَا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أُجْدَدِكُمْ وَلَا طَغَاوُرُ لن تضيقوا عليهم، وإن كن أولاد حمل، فأنفقوا عليهم حتى يضعن حمله. فإن أرضعن لكم فأاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بما وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ليوم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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قت وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فانتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.